إذ قال يوسف لي أبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقفه بعض السيارة إن كنتم فاعلين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 بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء 114. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 115. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولتنكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهب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 على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده اتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وطالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي احسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولم قد همت به وهم بها لولا الرّأبُرها نرَبّه كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ ذُبْرٍ وَأَلْفَ يَسِيدَهَا لَدَى البابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَيُّ السَّنَاءِ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوذ فتاها عن نفسه قد شغفها حباً 121-إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأا وآتت, وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذالك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئلا لم يفعل ما لا ليُسجّنَنَّ ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيده الناصب إليه النواكم من الجاهلين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 يا صاحبي السجن أعرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 قالت امرأة عزيز أنا حس حسن الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك يعلم أني لم أخنه باللعب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرر نفسي إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحيم وقال الملك أتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوى منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون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 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجذري حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشر ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لما قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون